وما يمسك فلا موسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم المن خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأناس بفؤوس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 نَوَعَدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُوُّ إِنَّهُمْ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أَفَمَنْ زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله غليم بما يصنعون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 وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَثُّ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ لكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وه ومن كل تأكلون لحما طريا وتستطرجون حلية تلبسونها وترى الخلك فيه مواخر لتبتغوا منه بِنْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ مِن نَّهَارٍ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن تدعوهم لا يسمعون دعائهم ولو سمعوا مستجابون لهم ويوم القيامة يفرون بشرككم ولا ينبئكم من خبيث.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 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الغلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروم وما يستوي الأحياء ولا الأموال Allah Yusm'i Men Yashat Wama Ante Bimus Men Fil Al-Qubur In Ante Ila Nathir Inna سَأَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَ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 ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخف أشهد الله، من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَآمِنَ فَتُؤْمِنَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُنْفِقُونَ تِجَارَةً لَّن تبون ليوفيهم أذورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شهور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقدير بصير ثم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 وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي حدنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ النَّارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كذلك نجزي كل كفر، وهم يطربون فيها ربنا، فرجن نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نغمركم؟ لما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السير سماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلهم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركات الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُرْيَنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منهم بل إن يعز الظالمون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليماً غفوراً، وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءهم نذير لا يقول. أهدا من إحدى الأمم لا يكونون أهدا من إحدى الأمم فلم ما جاءهم نذير ما زادهم إلا نكوه.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 ولن تجد لشنة الله تبديلا ولن تجد لشنة الله تحويلا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 ذابس ولكن يؤخروهم ولكن يؤخروهم إلى أجل مسمم فإذا جاء أجلهم فإن الله ك ibadihi yeah. basira